اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولانا وهو العليم الحكيم وإذ أسرى النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلمَّا نبأت به فلمَّا نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضا وأعرض عن بعض اتمن ان بك هذا قال نبان يا العليم الخبير ان تتبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولا وجبر صالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات اهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امروا ويفعلون ما يؤمرون أعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تأملون يا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 تقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار معدخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا رات فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربيا وكتبه وكنا من القانتين